حياتك ايه قصدك مني قول يا جميل قول يا جميل وانا لي انك مش هتخلني قلبي ميت قلبي ميت بس يالولي علي الغدار للغدار للغدار وانا طول عمري اخاف من النار اه من النار جا مني قصدك ايه الاشواق والنجوى نظرتها الحلوه اكتر من كاس من حاسب من الحب ومواويله والرجاله واللي بس يا لا لا. أه I'm back in, I'm back back in. شايل الدنيا وسهرا وحدك بتبكي عليا لما حبيبك يخلف ملك بي ملك بي اني عايزك عايز نومه Amen. <laughs>